على الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الحمية رسوله الله يا بالحق لا المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محل فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله مغفرتهم وأجرنا عباد